أعراء ساخنة لقضايا أو أو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أيها الإخوة المشاهدون في مشارك العرض ومغاربها السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته للقرآن حكاية غريبة مع الأمريكان بدأت فصولها بالطعن فيه والتشكيك في صحته ثم بمحاولة تلفيق نصحف بديل وترويجه بين المسلمين فلما فشل كيدهم ومكرهم دفعهم جنونهم وحقدهم إلى محاولة تدنيسه بإلقائه في دورات المياه وبالتبول عليه وتنزيقه وبالدوس عليه بالأقدام ورسم الصلبان عليه في همجية تؤكد اضطرابهم وتقدهم للتوازن ولجوئهم إلى كل ما يمكن أن يستفز ويؤذي مشاعر المسلمين في العالم ما هو السر هذا الحقد وما هو دافع هذه العداوة تجاه أطهر وأطيب وأكرم الكتاب وأمة هذا الكتاب من أشد الأمم احتراما للأذيان الأخرى وكتوبها ورسولها فلم تعتب في تاريخها على كتاب أنزله الله تعالى ولم تشتم رسولا بعثه الله لأن احترام الآخر وإنسانيته أصل من أصول هذا الدين وثابت من ثوابت الملة فهل يعود سبب عداوتهم للقرآن وقوفه سدا منيعا في وجه محاولاتهم لزعزعة ثوابت الملة وأصول الشريعة؟ أم لأنهم أدركوا أنه كتاب محفوظ تكفل الله بصيانته عن أيدي المحرفين وأوهام الأفاكين فعمدوا إلى إهانته حسدا من عند أنفسهم بدلا من الإيمان به وبمن أرسله وبمن أنزل عليه ما هو دور المحافظين الجدد ومن ورائهم من اليهود الصهاينة في غرس الكراهية والحقد تجاه المسلمين ودينهم ونبيهم وكتابهم وهل نستغرب هذه الأفعال البربرية ممن يقومون بسب الله عز وجل ليل نهار ويطعنون بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم بكرة وعشيّة أي نهم العلمانيون الذين ملأوا أسماعنا بنعيقهم وطعنهم بالحجاب والعتبة والأخلاق والفضائل وتحكيم الشريعة أليس لكتاب الله عندهم أهمية واعتبار أم لا يتكلمون إلا بما يخدم أسيادهم وإذا انقلبت اللعبة ضد هؤلاء الأسياد سكتوا وأسكتوا ألا تكشف لنا فضيحة جوانتنامو عن كذب وتلاعب الإدارة الأمريكية التي ضغطت على مجلة نيوزويك التي نشرت الخبر لتكذيب ما نشرته ولكن يأبى الله إلا أن ينتصر لكتابه فأنطق قائد معسكر جوانتنامو ميستر هود. بأن هناك ثلاثة عشر حالة أهين فيها المصحف الشريف عتبنا كبير عتبنا وعتب المسلمين كبير ومرير على بعض حكام العرب والمسلمين الذين لم تثر هذه الفاجئة غيرتهم ولم تستنهب هممهم ولم تحرك هذه العاصفة خيمة سكونهم ولم تقض لهم مضجعا ولم تحرك لهم ساكنا ولم تذرف لهم دمع بل ولم يكلفوا أنفسهم بمطالبة البيت الأبيض بالاعتذار عن إهانة كتاب الله فثان إهانات ألم تصدر اعتذارات متكررة ومتكررة لليهود على محرقة الهولوكوست والعدائر السامية أم أن المسلمين أيتام الكون على مائدة اللئام ولا بوافية لهم ولكن الله أكبر أعلنها مدوية فيا أرض شهدي ويا سماء رددي. مرآن ربك يا محمد عزنا ونظامنا الداعي لعيش أرغدي أيتها الدنيا أصيخي واشهدي أنا بغير محمد لن نقتدي وما دفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة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 أيها الأحبة، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من الدين عن ونا لها من كتاب الله عز وجل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، وأكرر في هذه الحلقة وفي كل حلقة بأننا لسنا بعذوانيين، ولكن بلغ السيل الزباع، فقد أهان العصرية الأمريكية بكل قبائدها. كتاب الله ومن لكتاب الله غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم فبالحق أنزلنا وبالحق نزل هذه الحلقة صدقت لكم فيها فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العريفي الدعية الإسلامي المعروف فباسمكم جميع رحبوا به في عرين البينة فأهلا وسهلا بكم حياكم الله بارك الله فيكم وحيا الله الإخوة والأخوات فضيلة الشيخ عندما نتحدث عن هذا الموضوع فإننا نتحدث عن موضوع يهم الأمة كلها كبير وصغير وحاكم ومحكوم وبعيد وقريب من الذي حدث سأجزه بأربع جمل أو أربع كلمات فعل حصل ثم خبر تسرب ثم تحقيق ثم تأكيد للفعل ثم هيجان وغليان في العالم الاسلامي كله كبيرا وصغيرا حكاما ومحكومي اذا ما قيمة هذا الحدث طبير الدكتور بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله لا شك ان هذا الحدث كما تفضلتم في المقدمة انه يقض مضجع كل مؤمن في قلبه ولو شيء يسير من الايمان ولو شيء يسير من التعظيم لكتاب الله تعالى ولين كنا صبرنا في الحقيقة لما رأينا صور اخواننا واخواتنا في ابو غريب وما وقع عليهم من أنواع لأهانه وصبرنا لما رأينا صورا و... وذلا لإخواننا وقع عليهم في أفغانستان وفي مناطق متعددة من العالم إلا أنه قد بلغ السيل السبع وفي الحقيقة كأن الإسلام الآن ليس له خطوط حمراء من كثرة ما تطع عليها أمريكا تلك الخطوط الحمراء أصبحت الآن سوداء أو بلون الأرض التي يمرون عليها ومن ومن أمن العقوبها سعد العدم لكن الذي يتأمل في مثل واقعهم يجد أن هناك شيء زائد على ما ذكرته فإنك قد أهملت أنهم بعد ذلك كذبوا الخبر ثم عادوا بعد ذلك إلى إلى إظهاره مرة أخرى إهانة هؤلاء الكفار للقرآن ليس أمرا جديدا فالذي ينظر أصلا في معركة الإسلام مع الكفر من القديم يجد أنهم كانوا يجدون أن هذا القرآن هو الموجه للأمة الإسلامية وهو الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر به في الآخرين فإذا جاء إليه أحد قال اسمع مني آيات اسمع مني القرآن فكان صلى الله عليه وسلم إذا تلا عليهم القرآن خرج ما في رؤوسهم من شياطين واتبعوه صلى الله عليه وسلم وهكذا كان يفعل أصحابه مصعب بن عمير وغيره لما كانوا يدعون الناس كانوا يقرأون عليهم القرآن لذلك الكفار من قديم كانوا يقولون عن القرآن أساطير الأولين يقولون عنه سحر مفترة يقولون إنما يعلمه بشر يقولون إن هذا إلا يبكون افتراء إلى غير ذلك من الاتهامات ومع ذلك كلها اتهامات تتوالى ورب العالمين يتحداهم ائتوا بكتاب مثله ائتوا بعشر سؤال مفتريات ائتوا بصورة من مثله ولم يستطع أحد أن ينال من هذا القرآن بل كانت تتكسر على صخرة القرآن جميع تلك القرون التي تحاولون تنصح فيه هذا أولا أمر الثاني. ما فعله الجنود الأمريكيون في جوانتنام من إهانة القرآن ومن يعني نصر الله العافية الإنسان ما يستطيع أن يتكلم بها لكن تمزيقه ورميه في الملحاظ وسحب السيفون عليه وركله بالأقدام والمسلمون ضعف المساكين الذين في هذه الزنازين ينظرون إليهم لا شك أنه عمل وحشي وقول من قال من الناس من عندهم ولاء لامريكا أكثر من ولائهم لكتاب ربهم قولهم إن هذا أمر يتعلق بأمور شخصية وأنه تصرف فردي من هذا الجندي الأمريكي هذا القول باطل وذلك لأنه إذا قلنا أن هذا تصرف فردي طيب ماذا تقول في أبو غريب؟ ماذا تقول في تلك المصاحف التي رسمت عليها الصلبان ولعلك رأيت الصور مصاحف الفلوجة دخل لما اجتاحها لا كما اجتاحها التطار من قبل أقبلوا للمصاحف أقبل ورسموا عليها الصلبان هل هذا أيضا تصرف فردي يعني إلى متى يبقى قوم من من, من, من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا إلى متى يبقون يحاولون أن يسروا عورات بثياب لا يمكن أن تسر هذه العورات فإن العورات إذا كثرت وظهرت وبدى الإنسان هو الذي يظهرها لا يمكن أن يسره كلام متكلم النبي عليه الصلاة والسلام أمر بتعظيم هذا القرآن فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو يقول مخافة أن تناله أيديهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس القرآن إلا طاهر يعني حتى المسلم الذي عليه الحدث أما الحدث الأكبر لجنابه فليجهز نمس القرآن والأئمة الأربعة على أنه حتى صاحب الحدث الأصغر لا بد أن يتوضى قبل نمس القرآن الذي فعلته أمريكا بالمصحف ليس اعتداء على دولة معينة يعني لو أنهم هتكوا علما للبلدة الفلانية أو دولة الفلانية لأجل أن يذل هذا المقبوض عليه هذا الأسير نعم قد نتجاوز نقول هذه مشكلة بينها وبين تلك الدولة مشكلة سياسية لكن أن يلعبوا ويطأوا على مشاعر أكثر من مليار مسلم بأهلته من هذا القرآن لا شك أن هذا أمر عظيم وينبغي علينا أن نتلبه إليه الأمر الأخير هو ما أشرتم إليه أيضا وهو المصحة الذي أظهره الأمريكان وقد اطلعت أنا على على بعض النسخة ونشر أيضا في الإنترنت صفحات منه وهو مصحة سمية بالفرقان ووزع في مع الأسف في إحدى دول الإسلام وموجود في الانترنت أيضا يمكن للإنسان أن يشتريه أو أن يسحبهم بعض المواقع هذا المصحف أقبل الأمريكي إلى كتاب ربنا عز وجل المحتوي على أكثر من ستة آلاف آية أقبل وبدأ الآيات التي فيها نوع من عزة الإسلام بدأ يشطب عليها أي آيات فيها ذكر للجهات أي آيات فيها لإظهار المفاصلة مع المشركين أي آيات فيها نوع من الولاء والبراء أي شيء ممكن أن يبعد الذلة عن المسلم وأن يرفع عنه هذه المشتنة التي أوقع عليه الكافر كلها حذف وأبدل بآيات أخرى فيها نوع من الرقة والسلامة والتلطف مع الآخرين هذا أيضا ظهر ولله الحمد لم ينتشر ذلك الانتشار لكن يدل أيضا على جرأة أولئك وأنا أكاد أجزم أن أولئك لم يفعلوه من أنفسهم يعني المشكلة يشف عبد الله هنه لا أظن أن أمريكيا أقبل إلى المصحف وجعل يشطب عليه لكنهم مع الأسف يستعينون بأقوام من العرب ما تدري هل هم ينتسبون للإسلام أم لا لكن أقوام من العرب على الأقل يفهمون ما هو مكتوب في القرآن يستعينون بهم وهؤلاء ممن أقل الله تعالى فيهم أن ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لينقذهم لنهجرنا معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا ولنقتتلهم لننصر أنكم الله يشهد إنهم لكافرون فكما كان أولئك المنافقون في السابق يظاهرون الكفار في عهد النبي عليه الصلاة والسلام يظاهرون النصارى في عصره ويظاهرون اليهود ضد محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك لا يزال اليوم هؤلاء الأنواع من المنافقين أو من العرب الذين ليسوا من المسلمين لا يظهرون أولئك على على كومي شكر الله لكم مع أطيب السبب دكتور يعني هذا يدل على أن هذه الحرب التي بدأت بعد 11 سبتمبر أنها حرب عقيدة فعلا ومن ينكر هذا فليأتي ويبرر لنا ما فعل بالمساجد ودور العبادة والقرآن الكريم يعني حين لا نريد أن نجيش هذه الفكرة ولكنها طبحت على الساحة وبدأت كأنها حقيقة واضحة لكن تظاهر المسلمون في عدد من الدول مستنكرين وغاضبين طبعا نصرطا لكتابهم المقدس وسقط منهم قتلى كثير كيف تعتقد صدرات الدكتور أن حكام العرب والمسلمين قرأوا هذا هذا هذا التظاهر وهذا الاستنكار ثم كيف تقرأ الولايات المتحدة هذا الاستنكار من الشعوب من الأمة لكتاب الله عز وجل؟ لا شك أنه كما يعلم كل ناظر في التاريخ أن ال الشعوب تستطيع أن تفعل أشياء إذا فارت لذلك إذا نظرت في التاريخ وجدت أنه حتى في الأمم السابقة أمم الرومان وفي غيرهم تجد أنه أصلا لا يستطيع أن يتقوى الحاكم إلا بالشعب الذي تحته فتجد حتى الأعداء يخافون أحيانا من الشعب الذي تحته أكثر من خوفهم من الحاكم الذي يحكم الحاكم يمكن أن يملكه بأي, بأي شيء إما بترغيب أو ترهيب لكن الشعب الأمم الملايين التي تحته لا يستطيع أولئك أن, أن يملكوا هذا شيء الشيء الثاني المشكلة ليست هنا فقط المشكلة هذه المظاهرات التي وقعت يعني أنا كنت أتأمل في بعض الجرائد الإسلامية بعض الجرائد العربية عفوا التي تنشر في بلاد المسلمين تجد أن اهتمامهم بالمغنين والممثلين وبإستار أكاديمي يملأ الصحف عندنا ويملأ والأبطال الذين فازوا الأبطال يعني على اعتباره معين الذين فازوا بالرقص طبعا وهز الوسط وكذا يسموا أبطالا فازوا ووضعت صورهم في الجرائد، ومع ذلك لم تجد هذه الجرائد قد شارت وصاحت ونددت وتكلمت وملأت تلك الصحة كما ملأتها في السابق بصور المغنين والمغنيات لم تمرأها بعد ذلك بالانتصار لكتاب ربها جل جلاله هذا الشيء الشيء الثاني قد يقول بعض المسلمين طيب هذه وقعت مظاهرات الآن في أفغانستان ووقعت في باكستان ووقعت في في وفي جمع من بلاد المسلمين وهذه المظاهرات بلغت من قوتها وشراستها وغضب الشعب أن قوما ماتوا مم. تحت الأقدام يعني ليس إصابات لا ناس ماتوا ماتوا صل عليهم ودفنوا قد يقول البعض ما من هذا هذه أمريكا ماشية في غطر في غطرستها وقوتها وجبروتها مم. أقول هذه المظاهرات هي في الحقيقة تسجيل موقف للتاريخ على الأقل أي. يعني بعد 40-50 سنة إذا قرأ أن أمريكا فعلت كذا ثم قرأ بعد ذلك أنه وقعت مظاهرات على أقل نحن الجيل الموجود في هذا العصر لا ننام فإننا قد سجلنا على أقل موقفا لأنه يحسب لنا يا أخي حتى لما ينظر إلينا اليابانيون، الصينيون، الهنود، جميع دول العالم، جميع أمم الأرض من البوذيين ومن اليهود ومن الهندوس ومن غيرهم. م. لما يرون أمريكا قد فعلت ما فعلت بالمصحف، ثم المسلمون جالسون ويقولون نحن ما نستطيع أن نفعل شيء. على الأقل يا أخي لو لو كلمة، لو تصريح، لو مقاطعة، شيء من القرارات الجادة التي تبين أننا فعلا يعني قد غضبنا على هذا. م. في مسألة مهمة أيضا. أنت ما تطغت السؤال أنا أقول لك الآن أنت دكتور يعني أنا تكلم أيضا عن حكام المسلمين ما سمعنا منهم أحد إلا قليل يعني بعضهم. شجب هذا الموضوع وعرض هذا الموضوع يعني يعني خلينا نكون صريحين وواضحين لأننا أمام أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعني احتلال العراق وافغانستان والضغط على الحكومات العربية والإسلامية للتضييق على الدعوة وتجهيف منابر الخير بأي طريقة كانت ثم باستعمال أقصى أساليب العنف الوحشية ضد أسر المسلمين يا أخي على الاحترام للإنسان هم يقولوا أنه ما نزل هذا الأسرة ما من, من أفغانستان يدخل أمريكا يعني ضاهم في مكان بعيد لألا يجرفونه يعني هذا يعني عدم احترام الإنسان أساساً فما ذلك وما يقدس الإنسان وما يحترم الإنسان وما يؤمن به يعني أنت لاحظ ما حصل ضد أسرة المسلمين في في في أبو غريب في قاعدة بغداد ثم وانتنام أنت الأمر إلى يعني ما حصل في الأسبوع الماضي من إهانة وتدنيس المصحف طبعاً عن تشويه صورة الإسلام. والمسلمين في كل مكان يعني لو يشوفوا ميكانيكي في أوروبا مع لحية ويطلع على الخطس يعني يغلط غلطة مرورية عملوها ثالثة وعملوها قضية يعني ولا أحد يدري يعني ما هذه العقية التي تدير هذه الأحداث إذا سؤالي الذي أريد وألح عليه من الذي دفع أمريكا على أنك تتجاوز كل الخطوط والأعراف والآداب الجملاسية تجاه المسلمين فقط أريد الإجابة بعد الفاصل فاصل قصيرة يالحبة ثم نعوذ بإذن الله تعالى نقيم سابق <تصفيق> بايا وَمَنْ صَفَّ لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ على الناس الناسِ فَتَكُونُوا شُهَدَاءَ أَعْلَ الناسِ وَقُولُوا الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَنْ جَعَلَ الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِأَن مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقُضُ وإن كانت لتبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم الإسلام وصف في أحكامه وشريعته والغلو والتفرق في مجلوبان فيه الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة, حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة يتحبه والله يضارف لمن يشاء والله واسع مريض الوقت صدقة جارية لصاحبها في الحياة وبعد الممت <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> أيها الأحباء أهلا وسهلا بكم مرة أخرى للبينة موضوع أليم وحدث أليم ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يدافع عن كتابه وعن أمة محمد صلى الله عليه وسلم دكتور ما الذي دفع أمريكا على أن تتجاوز كل الخطوط والأعراب والآداب الدين تجاه المسلمين مسلمين فقط بسم الله الرحمن الرحيم أنا في اللي كلمة مهمة كنت أود أن أقولها قبل قبل الفاصل وهي في الحقيقة أن لما نتكلم عن تجرأ أمريكا على القرآن ينبغي أن مع أنفسنا نحن وقفه أيضا صحيح أن الأمريكان دنسوا القرآن لكننا نحن اشترينا به ثمنا قليلا كم من المسلمين اليوم يطبق ما هو موجود في القرآن كم من المسلمين يطبق قول الله تعالى الزاني والزاني يفرج كل واحد منهم ما جلده يطبق قول الله تعالى والسارق والسارق فقت عيدهم كم من المسلمين اليوم يطبق ما جاء في كتاب الله بل يفتخر يستخر أن هذا حكم الله تعالى هو الذي أنزله ونحن نطبق طاعة لله تعالى هذا أولا الثاني كم من المسلمين اليوم يقرأ القرآن في غير رمضان كم من الناس اليوم يختم القرآن كل أسبوع كل أسبوعين كل ثلاث أسابيع يعني الأمر مثل ما قال الله تعالى وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورة نحن لما نقص القرآن ولا نستدل بآيات القرآن ويأتي مثلا أحد من المسلمين سواء من حكامهم أو من من تحتهم ويأتي في, في مجمع عام سواء في مجمع للعرب أو لغيرهم ثم يستحي أن يولد خلال كلمته آية من القرآن ويرى أن هذا لا يدبج عليه كلمته ولا يعطيها قوة ثم بعد ذلك يقول يا أمريكا لماذا تتجرأينا على القرآن أنا أكاد أجزم لو أنه وقع ما وقع ضد الإنجيل أو ضد الثورات لقامت لذلك سيوف كثيرة لكن لأنهم هم يطبقون مثل هذا واليهود يعظمون توراتهم وانظر إليهم يقاؤونها عند حائطهم ويهزون رؤوسهم معها فهم عندهم نوع تعظيم لهذا الأنجيل أيضا عندهم نوع تعظيم لكن المشكلة عندنا نحن أن بعض قومنا اتخذوا هذا القرآن مهجورة هذا الشيء الشيء الثاني من جراء أمريكا في الحقيقة على هذا وكما تقدم معنى أنها بدأت تطع على الخطوط الحمراء حتى لم يعد هناك أصلى خطوط حمراء عند المسلمين من أعظم ذلك الفرقة التي عند المسلمين اليوم كم من بلاد المسلمين اليوم بينها الاتحاد والألفة التي كانت موجودة في السابق لما قال الله تعالى وإن من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بين أخوائكم في انضغت إحداؤهم على الأخرى فقاتل يعني وجه الله تعالى إلى انقضاء المسلمين الأصلية إنما يحلها المسلمون أنفسهم لكن نجد أننا في أحيان كثيرة لا نستطيع أن نفعل مثل هذا الأمر المهم الآخر حتى أخي علماء المسلمين اليوم هل تشعر أن بينهم ذلك التوحد والقوة هل تسمع اليوم في من خلال الاعلام مثلا ان علماء المسلمين في شتى بلاد الارض بينهم من الاتحاد والترابط سواء في فتواهم في قيامهم لما يقع المسلمين هل فضر من هيئة كبرى لعلماء المسلمين عندنا اللجنة الدائمة للإفتاء أصدرت بيانا. أنا أريد المسلمين جميعا. لما يوقع مثلا المفتي عندنا في المملكة مع الشيخ عبدالعزيز يوقع عليه أيضا المفتي الذي في مصر يوقع عليه الذي في لبنان الذي في فلسطين. أريد أمريكا أن تشعر أن هذا البيان الذي خرج لم يخرج من دولة معينة أو من هيئة العلماء معينة. أريدها لما لما تعلم أن هذا البيان خرج ولما يترجم إلى لغاتهم ويقرأه الشعب هناك. أن يجد في قلبي شيء من الرهبة لما يحس أن المسلمين كلهم قد حركهم بيال خرج فيه عشرون عالما هؤلاء العلماء يمثلون بلاد الإسلام كلها لكن تفرق في الحقيقة علماء يعني يعني حتى أصبحت في الحقيقة بعض يعني الهيئات الإسلامية والروابط الإسلامية مجرد يعني كلام على ال الأوراق دون أن يكون لها حقيقة كذلك في الحقيقة إعلام المسلمين لم يتفاعل ذاك التفاعل يعني خبر ساقته بعض القنوات وانتهى الموضوع لكن لما تنظر في بعض الاخبار التافية او, بعض أو ما وقع مثلا لموت البابا كم بالله عليك, بالله عليك يعني عظمته وبثته القنوات العربية حتى اصبح ثلاثة او أربعة ايام كل يوم لمدة ست او سبع ساعات حتى اطفال, أطفال المسلمين الصغار بدي ينظرون الى هذا بينما ما تفعله امريكا في الإخوان تناموا وما فعلته بالمصحف الشريف وتلك المظاهرات لم يحصل لها ذلك الإعلام التام كما حصل في أيها؟ لأن الإعلام السيادي في أمريكا كيف ت تت... الآن يعني أنا أستغرب من داعية مثلك الدكتور أن يقول هذا الإعلام العربي والذي يسمى إعلام إسلامي أو أي؟ لا يوجد هذا الإعلام, الإعلام العربي العربي هناك يعني لا يأتون هم لا هم لا هم لا يصنع الأخبار الإعلام العربي لا يصنع الأخبار هو يتلقى الأخبار لهذا ما... لا هو يتلقى ما يأتيه من هنا أنا ما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 يشتغل بالمدع ويقول بأن كل الذي فعله أنه زنى يعني استخفاف بعقلية المسلم في قعر داري دكتور إدلي معنا مداخلة من الدكتور نائف بالخيل عضو هيئة التدريس بكلية المعلمين بالرياض السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عزيزي دكتور نايف أنا والدكتور محمد يعني نتكلم حول الحما ولم يعني ندخل فيه فأريد أن أسأل قضيتكم سؤال ما هو سبب وصول العداء إلى القرآن والتعدي أيضا على من هو أسير بين الشبوق مغلق عليه الأبواب وفي يده الكتاب فيهان في ذلك في الكتاب ليهان ذلك الأسير. أولاً أشكركم على هذا البرنامج المتميز وأعتقد أن ما حصل هو شيء طبيعي يعني الله عز وجل يقول يوم تربى أنت اليهود ولم نصار حتى تتجأ ملتهم لفهم لذلك يجب علينا أن لا نستجع بهذا الحجج ليس لأنه خيّن بل لأننا نتوقع هذا التصرف من هؤلاء القوم واتلح لي أن أذكر واضح مع ناصر يا أخي الكريم أن ما حفظه نتيجة دنوبنا في حق الله تعالى قال تعالى فبنا كتبت أيديكم ولا فعا كثير وأمريكا اليوم تمارس الوفاية على الآخرين وهي مكتفية بذلك أسر العون الأول وقال لا أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد فتعالى من الغرب الغرض ومن طارعهم اليوم جئسدونا كما أصبع الله الزوجل وردي وتكفرون كما كفروا فتكونونا سواء فهناك ثلاث مهم يا أخي كريم هل تناموا متابعة لأمريكا؟ إن كانت الإجابة بنعم أين الطائمين يدعمون أنهم يضمون الحقوق حتى الحوانات؟ لم تكن الحكومات وهو لا الحكومة السعودية عن متابعة أبنائها رغم الجهود الحديقة لكتبذلها الجهاز الرسمية هنا وإذا لم تكن متابعة لأمريكا فإنما يحصل هناك هو قرصنه بكل المقاييس. وإن الواكد أن من طائد هذا العمل المؤثرتي جميلة فردي هو عدو لأمريكا وقتها أولا قبل كل شيء. قبل نشرت نسرت بنيت الجزيرة عن مجلة مادر جونز لقاءنا مع المسجم الأمريكي إلي كتار مؤمن الكتاب وراه السياج نعم. حيث وصف ما يحدث هناك أي تمعتقل جونز تنامين بالكارثة وهاتف عبارة الرجل وقال وغير منذاني وسيساهم في ذكاء روح الانتقام الأمريكا وأرى صار النجاح المستعد إذن حقوق حكم في كوان تناهو كان مثيراً حسنياً رجال كمزيج من منتشر إداري وغياب قواعد محددة لاستجواب المعتقلين ورفض الحكومة الأمريكية لكل بنصوص معاهدات US الخاصة بتحطيم الأسرة والسجناء وكذلك الظهور السياسي على جزء الأمن والمخابرات أميركية من أجل الحصول على المعلومات المحاضراتية عن أنشطة المنظمات الإرهابية من المعتقلين كوان تناهو. نعم. هذا الكلام كلام الصاحب الأمريكي ليس كلامي أنا. صحيح. يا دكتور, دكتور نايف يعني من الذي أوصل عقليتنا أن تتردى حتى نقبل بما يقولون ومما قالوا أنهم يأتون إلينا ليحررون من الاستعباد وليحلوا الديمقراطية بدلا من الدكتاتورية كما يزعمون ويأخذون أبناءنا ويستعبدونهم هناك بكل معاني القيود وبكل معاني الإهانة أين عقلية المسلم والعربي؟ يجب أن نحدد من, من هو المسلم ومن هو العربي جميل. هل تقصد بالنسب من هنا المسلم كفرد أو كشف من الشعب؟ هذا شيء، يجب كنت تقصد يعني آآ المسلمين كدعامات طعاً في الغالب كما تعلم فأنت لم تخضى ال الشعوب فما, فما علمت يا دكتور نايف؟ الشعوب مهيلة تماماً وليس بيدها قرار البتة نعم، فلذلك يجب ان لا نحملها ما تحتمل. لا تحتمل لا يجب ان لا نحملها ما لا تحتمل تسمحني اكمل القروطة خلالي خالد الله لما عود لان من يقع لهذا العمل هو عدول امريكا لان انتقام الله وعلى كلامه سيكون عرض الانتقام الرب باللوالى وهذا بالضبط يريده اليهود افطال تنفيذية تحتها ستمبر حيث تنفيذ امريكا ماليا وعسكريا وسياسيا وذلك فانه مش من الحقيقة في كل هذه الاحداث من خلال سبتمبر الى اليوم يعني يراقب من بعيد ولا يفرط ولا يظهر الصورة بشكل ناضح وللا فاني احتقد جاهزي من مجر التقوط الامريكا تنوح بلقة الله فهي بعد ان تقرت من قلب الناس تتقوط من ارض الواقع بسبب هذه التصرفات الالكتيرية فهذه الصورة مثل الله كما يكررها دائما شيخ الملهم ناصر بسليمان عمر حضر الله هاي الدكتور نايف أبا الخير شكر الله لك على هذه المداخلة الجميلة فليس ذلك لاجرا لله والله عندي كل خيرة وما قلت لن نفعل اتخاذ الفرقه طيب او بعد بب... الوقت ده هيتفضل يا دكتور انا أن اريد ان العمل يعني بحيث ان نملك اجراء ونتشاك ونتداكه بدون ان يكون ذلك خطه عمل بنذا يعني ما بيتنقال اقول اولا يجب ان نعتقد انه ليس هذا الكون شيء الا براط الله عز وجل ومشايته واحد مثل قد لا تفهم الان نحن بشر ثانيا يجب ان نتفاعل فالتفاؤل رغم كل العقبات والمصائب فهذا الدين لله والنبي انجلق تكثل بحبه سبحانه وتعالى ارى التغارات الناسعة وكما قال تعالى وعسى تكره تكرهوا شيئا واذأ الله فيه خيرا كثيرا اخر الله لكم دكتور نائف جزاق الله خير معنا عيض الاتصال آخر سعادة المخرج ابن القيم من النمسا اتفضل آخر ابن القيم السلام عليكم ابن القيم ابن القيم طيب حتى يعود. كلام الدكتور بأن نريد أن نتفاءل وأن نعتبر الأمر يعني طبيعي كما بدأ القول. هل تعتقد بأن أمة الإسلام التي تشاهد هذه الحلقة توافق الدكتور وتوافقك على هذا الرأي أم أن لا توافق؟ أما بالنسبة للتفاؤل فهو كما تفضل الدكتور نايف منهج شرعي. والله سبحانه وتعالى قد وعد هذه الأمة بالنصر فأيات كثيرة ولينصر أن الله من ينصره والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله على الدين النصراني واليهودي والبوذي والهندوسي على جميع الأديان ولو كره الكافرون وفأيات أخرى ولو كره المشركون يريدون ليصفئ نور الله بأفواهم والله متم نوره ولو كره الكاشف وفي الآية الأخرى وكان حقا علينا نصر المؤمنين انتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فنحن عندنا نصوص شرعية في الحقيقة كلها تدل على أن هذا الدين هو منتصر ولقد مرت بالمسلمين في الحقيقة يعني حقب من التاريخ شعر المسلمون بأن الإسلام انتهى مثلا في التكار عام 656 ماذا فعلوا بي بي لما دخلوا بغداد وقتلوا خلال أربعين يوما أكثر من مليون وثمانمائة ألف مسلم كما ذكر ذلك كم <تصفيق> النايف لا يقل بان الامر طبيعي وقل ما فعلوه هم هو طبيعي بالنسبه لهم ده هو زي خطير او مش علي اعلى يا كريم انه ليس استغرب انه يفعلون هذا بالقران يا اخي اصلا فعلهم بالمسلمين اعظم من افعلوه ايضا يعني بهذه الـ الـ الـ الـ يعني الانسان يعني الانسان الذي كرامان ذلك الذي طلبنا لنا راى الكعبه عظمها قال ما عظمتي وعظم حرمتك والا حرمه المسلم عند الله اعظم من حرمتك اذا كان اخي الكريم هذا المصحف الذي في يد هذا الافيف الذي لم يجروا هذا المصحف بشيء لم يكون المصحف يتكلم أو أو يحقق معه مع ذلك لم يصدروا إلا أن أخوه أخذوه وفعلوا بما فعلوا بالله عليك كيف إذا فعلوا بهذا الأسير مسلم الذي بين هذه الجدران وهذا يدلك أيضا على أنهم يعني قد انتهت الحيل لأجل أن يدل هذا السبيل عن سبيل الله هذا الأسير يعني قد سمعنا في الحقيقة عن بعض من قرأنا بعض المقابلات التي أجريت مع بعض الأسر الذين عادوا إلى بلدانهم كإذاهم قد أغرؤهم بأموال أغرؤهم بنساء أغرؤهم بخمور أغرؤهم بأشياء كثيرة لأجل أن يعني يحررو كما زعموا من هذا الفكر. الديني وهذه عقيدة الولاء البراء التي يحملوا في عقله ومع ذلك لم يستطيعوا وانت قد رأيت صور بعض من عادوا الى بلادهم لا يزالون ملتحين ولا يزال كلامهم جيدا ولا يزال فكرهم الاسلامي متقد في اذهالهم يدلك على ان اولائك لما اخذ المصحف فعلوا به ما فعلوا كأنه يقول يا جماعة الفكر هذا كيف أطلع من الرأسك لكنه لم يستطع هذا يوم معنا الاخر من القيم السلام عليكم ورحمة الله طيب نعتذر أيضاً من الأخبار السيئة ما دام لم يعد ويعود ثم يقطع دكتور يعني يقول يقول البعض أن دوائر المخابرات الأمريكية سرّبت هذا الخبر وهو تدنيس القرآن الكريم البتقية عن عمليات عسكرية مقبلة أو سياسات يعني معينة تعتزم الحكومة أو الإدارة الأمريكية القيام بها. تماما كما شربت أخبار تعدي بشرة أبو غريب للتغطية على المجازب التي اقترفتها في الفلوجة وما إلى ذلك فكيف تقرون ذلك والله أنا لست محللا سياسيا حقيقة لكن قرأت بعض الأمور حول هذا والذي يظهر لي أن هذا لا يبدأ الحقيقة لأنني لما قرأت في الواقع القريب خلال الشهر الماضي أن تعلم أن نشر ما نشر عن أمريكا في عشر خمسة ميلادي ونحن اليوم في, في أول ستة يعني الآن من عشرين يوم تقريبا خلال هذه العشرين يوما تجد أن مصر وقع فيها أشياء إعلامية أشغلت الشعب المصري عندنا كذلك في المملكة في في فلسطين وقع أشياء في, في لبنان لا يزال يقع أشياء فكأن أمريكا أحيانا تشغل الناس في بلدانهم بأشياء لأجل أن لا ينتبه إلى ما تريد هي أن تفعل عموما أمريكا في تصوري أنها الآن كما قال فرعون لقومه ما أريكم إلا ما أرى وقال أنا ربكم الأعلى وبدأ تفعل ما تفعل إلى درجة أنها في تصوري قد بلغت من العنجهية ورؤية النفس أنها قد لا تحتاج إلى أن تشغلك بشيء لأجل أن تفعل شيئاً تتصور أنها تفعل وتطاع على من دشى وأما الله تعالى يعني كما قال جل وعلا ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم وأخرهم ليه ومن تشخصوا فيه الأفكار جميل فوهذا إن شاء الله تعالى جاي في الدنيا قبل الآخرة طيب بالجميل دكتور يعني رانسفيلد وزير الدفاع الأمريكي قال طبعا أثناء وقبل وبعد حادثة تفجير المصحف الشريف في جوانتنامو ان الولايات المتحدة لم تستطيع الفوز في الحرب على الارهاب عبر الوسائل العسكرية وحدها وقال من اجل ان تفوز الولايات المتحدة يجب عليها ان تجد طرقا حديثة للتقليل من الجاذبية الايدلوجية لمناهج التطرف اريد الاجابة بعد الفاصل فاصل قصير ايها الاحبات نعود باذن الله تعالى الله يرفع الله الذين آمنوا من والذين أوتوا العلم درجات قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه العلماء ورثة الأنبياء ومن الدين توقيرهم واحترامهم وعدم الخوض في أعراضهم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 وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم كهاتين وقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى الوقف يفتح لك باب كفالة اليتيم ورعاية الأرملة والمسكين ويعانة الفقراء والمحتاجين أيضاً بقضايا مواصلة أهلا وسهلا بكم في دكتور كان سؤالي يعني أن الولايات المتحدة وعلى لسان وزير خارجيها يقول بأنه يجب أن يجدوا طرقا حديثة للتقليل من الجاذبية الأيديولوجية، الجاذبية الأيديولوجية لمناهج التطرف. فماذا تقول؟ الأيديولوجية هي Abdullah يتقنع بها الدين يعني، يعني الجاذبية الدينية التي تدعو الناس إلى اتباعه. طبعا من أهم العقائد الموجودة في دين الإسلام. عقيدة يبدو أنها تتميز به الإسلام دون غيري من الأديان وهي عقيدة الولاء والبراء يعني أن توالي المسلمين وأن تحبهم وأن تظهر لهم المودة وأنك وهم جسد واحد وأن تعادي الكافرين وتبين لهم هذا يعني سبر تطرفنا الآن هم يعدون ذلك تطرف. والله جل وعلا قد ذكر هذا النوع من التطرف. م. ان سميته تطرفا ذكره في القرآن. لما قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. بعضهم أولياء وبعضهم, وبعضهم يتوالهم منكم فإنه منهم الله الله ليهدي القوم الفاسقين. فترى الذين في قلوبهم مرض وسارعون فيهم. يقولون أخشى أن تصيبنا داعرة. فعسى الله أن يأتي بالفتح. أمر من عنده. فيصبحوا على ما سرف في فسق النازيين. هذا هذه الآية شيلت من القرآن. في الآية موجودة في طبعة <تصفيق> حلوان... <تصفيق> هذه هذه بت هذه هذه يعمم لازم تحدث تهدي وكذلك الآيات لقد كفر الذين قالوا إن الله تعالى الثلاثر لقد كفر الذين قالوا إن الله والمسيح لقد كفر الذين قالوا عزير ابن الله هذه كلها الآيات هذه بالنسبة لهم مشكلة يعني هذا شيء الشيء الثاني طبعا كوننا نقول أن إن نوال المؤمنين ونعاد الكافرين لا يعني هذا أننا نظلم الكافر او اننا نعبس في وجهه بل اننا نعامله بالعدل انا لما ارى كافر الار اسلم عليه ابتسم في وجهه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه جاره اليهودي هو يذهب اليه وليس ضروري ان نكافح العدو ليس, ليس بالضروره ان ندعوهم الكفار عموما قسمنا الى اقسام الكفار منهم الكفار المحاربون اللي بينه وبينه حرب ومنهم الكفار مسالمون يعني مثلا كفار البرازيل الآن ما بينهم بينه مشكلة كفار فنزويلا جزر الجاميكان هؤلاء أنواع من الكفار اصلا انا ما بينه وبينه مشكلة لكن لما يأتي لك كافر ويطع على رقبتك ويذلك ويهين القرآن ويمسك النساء المؤمنين في فئة غريب ويجعل خمسة من الامريكان يغتصبونها ويغتصونها في فتر حتى ولكن مسلم يفعل بك هذا سترد هذه المشكلة حتى لو كان مسلم لن تتحمل من هذا تمام بالك لما يكون يفعل هذا بناء على انك مسلم وهو كافر لذلك ينبغي ان يتهمني هذا الاخوة والاخوات لاني قد ذكرت في حلقة بينه قبل سنة تقري شيء من هذا الكلام فكسب بعض الكتاب أن العريف يدعو إلى العنفة أنا لا أدعو إلى العنفة انا اقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني الاصل دعوة الناس الى الخير ومحبتهم يعني وطلب الحق لهم لكن من اعتدى عليكم كما قال الله فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثرة وإلا فنحن لو جلس مع من جلس من الكافرين ينبغي ان يقدم الدعوة الى الله التلس في وجهه التلطف معه لاجل تحديده في الاسلام ولا يفهم من كلامي هذا لما اشرح عقيدة الولاء والبراء انك لما ترى كافر عدس يوجه ووقب بضياتك وعطب بضياتك في وجهه لا, لا يعني هذا الكلام ولا نذكر أحد من العلماء أيضا السابقين إنما الكلام أن يبقى عندك أن اعتبار أن الذي أمامه على منهج خاطئ لا بد أن أحاول أنا مستميتا أن أخرجه من الظلمات التي هو فيها إلى النور الذي أنا فيه شكرا لك دكتور معنا صاحب السنو الملكي العمير خالد بن طلال بن عبد العزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعلم بيك سمو الأمير في البيمين. الله حيهم. سمو الأمير يعني قد سمعت جزء أو بعض هذه الحلقة، لكن أريد أن أسأل سموكم سؤال يعني يرى البعض أن, أن أن الحرب الجديدة هي حرب العيدولوجيات الموجهة ضد الفكر الإسلامي الذي يرفض الخنوع والاستسلام. فبعد أن أخفق الاحتلال الأمريكي في قضاء على المقاومة في العراق وفي أفغانستان. وبعد أيضا بعد أن فشلت سياسة البيت الأبيض للصرف المسلمين عن دينهم عمدت إلى تشويه الإسلام وإهانة كتابه لكسر قدسيته وهارة الاحترام التي تحيط بهذا الكتاب الكريم فماذا يقول سموكم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبرحمته والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلي الصم في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلامة. أولاً أستيقن بالخير دكتور حضوان ودكتور عريفي وذاكرنا مخير على هذا الموضوع ال يعني ال ولكن أساسي. بلا شك رأي المتواضع أنهم هي حب كما ذكر يوم ما رئيسهم إنه حزلت لسان وقال صريبية. وهم لم يستطيعوا ان يروغوا الهم الإسلامية عذكريا فالآن يحاولوا اقتصاديا سياسيا واقتصاديا وفكريا والأدلة كثيرة وهذا الاسلوب اللي اتبعوه في السابق في الاستعمار لدول الإسلامية وتفتيت المناهج التعليمية وإدخال عناصر جديدة إلى إلى بلادنا وإلى أدينا. أما بالنسبة لسلبك إلى أسلوب ال ال الآن في إهانة المسلمين كما في أفغانستان في السجون أو في أبو غريب. أو في الموضوع الأخير لأكارثة من الكوارث نعم. أن يفعلون ذلك طبعا هناك أسئلة من بعض المشككين هل سأل حصل ذلك نعم. السؤال الثاني ليش حصل ذلك وثالثا ما هو الحل لذلك هل حصل ذلك لا مجال أن تقارير من الصليب الأحمر ومن بعض حقوق الإنسان ترطع تقارير في 2001 و 2002 و 2003 في تحقيقات حصلت عن تبنيس القرآن ذا اعترف رئيس ومدير معتقل بونتنامو الجنرال هود اعترف بأنه يعني حقق أو رأى أكثر من 30 ألف قضية يعني 30 ألف اعتداء على الأسرة وما مسى القرآن منها أدى 13 فقط يعني يعني هذا يقلل في هذا الموضوع نعم وفي في تحقيق ثاني بون خمسة المهم أن الله يسلمك هل حصل ذلك أو, أو, أو بلعب أخيطات اللي اللي قريت ذلك الثانية أنا طبعا أتكلم عن المسلمات وقليلة حقيقية كذلك من بريطانيين مسلمين آآ سجنوا آآ كان في كذلك مغربي كذلك في, في ظهر في كندا الله يسلمك من الواضح أن الموضوع هذا ليس هناك أي تردد أنه فعلا حصل من السجون او من العثقرين اللي هناك واللي يزيده يصدين بالله انه بعد ما انسحبت اليوزويك من مقالها جاء واشنطن فوست وكذلك لوسانجلس تاينز واكدت مقالة اليوزويك وفوق ذلك كله المترجم الذي كان هناك اكد التدنيس القرآن والمشكلة انه تدنيس القرآن بفضاعته حتى الآن لا أستطيع الواحد أن يعيد العباء اللي ما حصلت عليًا من تجيز المشاعر دينا المسلمين شاد الهدوء ستتقبل في الحقيقة أنا أقول لك الله يسلم في نقطة مهمة نعم النقطة الأساسية أنهم يعلمون أن الطريقة الوحيدة لكثر المسلم هل هو المسلم هذا على حق أم على باطل؟ نعم ولو أنهم يتخلمون عن حقوق الإنسان الضاهر ويتكلمون العادة عن, عن يجب التقيد جنيبة ودمر جنيبة بالنسبة لمعاملة الآثير ووإلى آخره لا أرى هناك محاكم لا أرى, أرى هناك محامين لا أرى هناك القضاء اللي هم يتتب يتب يتبعون إنهم مفروض يتبعون وي ويتبعون علينا في العالم الإسلامي والدول الإسلامية والعربية أن إحنا الذين نخترق حقوق النساء ليش حصل ذلك مثلما قلت لك الطريق الوحيد لكسر المسلم هو حق على حق أم هو على باطل هو إهانة في دينه في صلاته وفي أقدس شيءه هو القرآن الكريم سهارق طريقه اللي هم اللي عملوهم يتوقعوني استطيعاني هينون وابشرون وفعلا انت تعرف وانا اعرف لو ان قالت انا, انا على اراده مني احد شيء وكان يدنث القران ساكذب كي لا يدنثه الله فقط سافعل اي شيء عندي كي لا يدنس القران اني اتحمل قافه ظلم الله سبحانه وتعالى اذا الله سلمك هو السؤال الان كيف الطريقه وما هو الحل للتعامل معه فيه. انا اقول رايي بالتالي انا اتكلم على انا نفسي رجلا هتكلم بصفة مفصلة لانه من هم اهل المراصد ورجال الامر والعلماء هم أبسط لذلك بالاستفتاء الرصيني من الوزراء القضائية من الشورا من المراسلين ولكن سموكم يتحدث مسلم كات مسلم و كمسلم وكمسلم كمواطن سعودي وراي وبالتالي لا يستطيعون يحاربون سهام الليل سهام الليل هذه لا كثيرة ولا صغير يستطيع أن أن يحاربها ونحن اليوم في يوم ذي الجمعة باكل الجمعة نحن نعلم جميعا شيباننا وجزنا وعلماءنا ولاد أمرنا في هذا الليل وفي الفنس الأخير من الليل أو في يوم الاتجابة وفي أوقات الاتجابة بالأفح أن المسلمين البليون أو بليون ونص إذا وطعوا إلينا الله سبحانه وتعالى لا أطلب فقط الدعاء طبعا انا اتكلم بصفة شخصية في الصمات وفي الدعاء لا أتكلم موضوع البنات والبنامرات هذا موضوع اقتصاد ولا تعلمون ولكن أقول إذا طلبنا النجح علي... عليهم دعين على من نجع عليهم لا نجعي على من ورائهم ومن يغطي عليهم ومن يعلم أن حصل ذلك ومن له علاقة في ذلك ومن سكت على ذلك منهم بحيث إن ياخذ الله سبحانه وتعالى حق المسلمين منهم ليس بآخر علاج في, في دنيا لا الله سبحانه وتعالى سيأخذ الحق لكن يريد في دنيا كي يعلمونها لهم أنهم لا هو أمثالهم أن لا يسيطرون يدمنشون كتاب الحق كتاب الذي نزل على محمد على إبع... على نزله إبع... على إبع... على جبريل ورثهم على محمد الله أعلم إذا الطريق هي الطريقة هذه للمواطن او المسلم العربي او المسلم السعودي بحيث ان يرجع على هؤلاء بالطريقة هذه والباقي اللي هم ماشيين عليه الولاد اولمانا وعلمانا وانتفاة النجاة المصبية هذا هم ابغث فيه ولكن انت سألت وانت نور العريف مهم قلت هل نحن قائمين بما نحن قائمين فعلا عليه يعني كواجب انت الابغث بالرد اذا كنا نحن قائمين بالواجب بعد علمنا ان القرآن الكريم قرآننا شريعتنا اقتصادنا سياستنا فكرنا بدأ انهم بدأوا ان يجازعوا في بتغييسهم لا والان ليس فقط موضوع يعني غير مباجر ولكن مباجر عام عيوننا فكنا تصرف عاد انت عارف ولاد امر الله ابقص وعلمانه ابقص ولكن انت مسلم والله العظيم اليوم سعجعي والله العظيم بتنظر سجاب الهجعي ولا اطلب المسلمين كذلك وجوار سبعنا تعالى يومه ولا يومه جزاكم الله خير كان معنا يا صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبد العزيز وعلى كل حال يا لحبة هو يتحدث كمسلم وليس كمسؤول في أي دائرة أو في أي بلد ما هو تعليق فضيلتكم على كلام صاحب السمو الملكي الأمير خالد؟ جزاكم الله خير ويبدو أنه لم يبقى معنا إلا خمس دقائق تقريبا أو أو أربع دقائق جزاكم الله خير كلام الابي الوليد الأمير خالد جزاكم الله خير ليس غريبا على مثل الخير وهو وهذا سمعت عدة مشاركات حقيقة في هذه القناة موافقة. عندي كلام مهم حقيقة في هالأربع دقائق. أنا أقول ما حدث للمسلمين هو في الحقيقة ابتلاء وامتحان. كما قال الله تعالى ذلك، ولو شاء الله لانتصر منهم. ينبغي علينا أن, أن نشعر أبناءنا ونشعر أنفسنا أننا نقاطع كل شيء أمريكي قاطع البضائع على الأمريكية على قول يا أخي أذكي عقيدة الولاء والبراء في نفسك والله تعالى يقول لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم ينبغي أن نشجع حلقات تحفيظ القرآن يا أخي كم يوجد من بلاد المسلمين ممنوع حلقات تحفيظ القرآن فيها يمنعون حلقات تحفيظ القرآن في المتاجر أنا أعطيك لله الحمد ما هو موجود عندنا في في بلادنا طلعت على إحصائية لجمعية تحفيظ القرآن كلين في هذا البلد المبارك في مدينة واحدة لا أريد أن أذكر اسمها عدد سكانها ثمانين فيها 180 واكثر من 3350 طالب في مدينة اخرى فيها 40 ساكن فيها 58 حلقة تحفيظ و1250 طالب الرياض وحدها فيها اكثر من 250 حلقة تحتوي على 49213 طالب واكثر من 2303 مدرسين الطالبات يوجد اكثر من 214 دار لتحفيظ القرآن عندنا في الرياض عدد المعلمات 2129 عدد الطالبات اكثر من 42000 طالبة ينبغي ان تفعل دول العالم كما فعلت هذه البلد المباركة تحفيظ القرآن لابنائها تعليمهم تجويده الإقامة المسابقات في اقامة الحفلات لمن حفظ القرآن لمن ختم القرآن ينبغي ان تفعل هذا بلاد الشام ان تفعله بلاد الافريقية بشتى دولها اذا كنا نحن فعلا صادقون في تعظيم القرآن وفي غيرتنا عليه ينبغي ان تعلم امريكا انها لما فعلت ما فعلت بالقرآن وقبل سنة او سنتين لما اعطت باكستان بعض الاموال كرشاوي لأجل أن تقفل حلقات تحفيظ القرآن الموجودة تحت الأشجار وفي الأكواه في الأماكن الفقيرة لأجل أن تقفلها ينبغي أن تعلم أمريكا أنها بكثرة الضرب إنما يقوى هذا الحديث وأنا نزاد فعلا تمشحة بكتاب ربنا وتطبيق الله أدعو جميع حكام بلاد المسلمين إلى تطبيق هذا القرآن عمليا طبق أخي الشرع الذي أنزله الله تعالى يقول الله جل وعلا من لم يحكم ما أنزل الله فولايكم الكافرون فأولئك هم الظالمون هم الفاسقون ينبغي أن يشعروا أنهم تورطوا لما فعلوا ذلك لأنهم فعلا جمعوا كلمة المسلمين على هذا الكتاب الواحد. أولا حبّة المطلوب هو ألا نتهاون في هذه القضية ولا نبرر ما حدث، وإلا نستجدي أيضا الإدارة الأمريكية لتحاسب هؤلاء المجرمين ولا بد من منطق قوي. ولا يأتي المنطق القوي أيها الأحبة أيها المسلمون إلا بوحدة الصف وتوحيد الجهود الدبلوماسية والمؤسسات الإسلامية في هذه القضية وأن لا نتهاون في محاسبة من يستخف بمشاعرنا ويهين قرآننا ويشترئ على مقدساتنا ومبادئنا انتهى الوقت وباسمكم جميعا أيها الأحبة أشكر فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبد الرحمن العارفين وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. أستودعكم الله الذي لا تضيع وداير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحزين، العاطفي، <تصفيق> يحاور عالما أو مفسرا.